أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا، طهيره فلا يحون زقا، وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا.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 خلد مقعده في طربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا وقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى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 وأكرم من ربي خلقا مقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا ورحمة هي أبداً وسرات النور قد تلقا خلق القرآن شميلته فضل الرحمن برزقاً فايد على الحسن لعبقاً فالورد تضواعداً طهيره فلا يحون زقان. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.